فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 117. سبحانك هذا بهتان عظيم 118. يعظكم الله لِمِثْلِهِ تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 119. ويبين الله لكم الآيات الله